حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترزية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن נאجورهن اذا اتيتموهن נאجورهن محصنين غير مسافحين ولا مستقدي اقدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين